تدرين من اشتاقلك موت موت تدري كل شي بيحس وحشني موت تدري اني اشتاقلك موت كل بيحس وحشني موت مشتاق الحنان يا زمان يا عمري وين نك ليش حبنا سرقة غان الله يا حبنا جبر شققيلو جات ترفات أديه لا حب لي حبي إنتي الهواء والماي بالنسبة إلي جربات أديه ik heb je gemist. Je bent de lucht en het water. Bij mij. Weet je, weet je تدري من غبتي يا عمري ان انتهيت تدري ما بغاش يقبل هسا تدري من غبتي يا عمري ان انتهيت يا حب حياتي بلاي حب بعدك بقيت شو بسرعه رحت ويا جنا هسه بديت كدت كل من قالش اني نسيت بيناتنا الله حتى غيابك وفيت تعالي, تعالي تعالي تعالي وشوف حالي كل شي بيك مشتاق مكانك والله خالي تعالي تعالي تعالي, تعالي وشوف حالي ik wil ze weer iets تدرين من اشتاقلك موت اموت تدرين كل شي بيحس وحشني موت تدرين من اشتاقلك موت اموت تدرين كل شي بيحس وحشني موت مشتاق حالي